ثم مرة ثانية بكمل المنظرة أو المواجهة ما بين القيادي في جماعة الإخوان المسلمين والمتحدث باسم الجماعة الدكتور محمود غزلان وما بين الصحفي المعروف رئيس تحرير جريدة المصري اليوم الأستاذ مجدي جلاد دكتور غزلان هبدأ معاك قبل الاستراحة الإعلانية سيد مجدي جلاد أشار إلى الكليب اللي موجود على النت كان في يعني زي ما تقول تعابير مسيئه لشخصه الحاجه إهانات. واهانات وقال لك لا وانا عملت حاجه زي كده على المرشد لكان الاخوان قتلوني ايه ردك وعمري ما اتات القياده في الاخوان عمري. ايه ردك قبل ما ارد على النقطه دي في كلام الاستاذ مجدي في نقطتين النقطه الاولى هو قال ان الميليشيات ليس بالضروري ان تكون مسلحه وأنا بقول إن كلمة ميليشيات تعني المجموعات المسلحة فلما يقولها هو ينتبه لإخواننا اللي هناك اللي بيعملوا العرض الرياضي يبقى ده تجاوز وتحرير داني مرة واحد وأنا بأؤكد هذا الكلام الأمر الثاني هو أتكلم عن الاتهام الموجه لخون خيرة الشاطر والمجموعة اللي معاه وقال إنها لم يكن فيها لا تشكيل ميليشيات ولا محاولة قلب نظام الحكم ولا إستانا لا محاولة ألبم عفواً عفواً فيها الكلام ده أنا عايز أقولك إن خيرة الشاطر أخو مراد أوه. وأنا كمان اتسجنت من قبل وواجهت مثل هذه الاتهامات فكان فيها وقال ان التهم اللي كانت موجهة لهم اموال وغسيل اموال وكلام من هذا القبيل هم برئوا حتى بحكم المحكمة العسكرية الظالمة من هذه قضية الاموال اذا فلماذا سجنوا اذا كان مفيش قضية التشكيل الميليشيات وقلب نظام الحكم وتغيير الدستور والكلام ده كله دي جزئية الامر الاخير التحريات اللي قالت الدكتور دكتور معلش اعذرني يعني حاضر. ولا مجدي الجلاد او المصري بيقول بخصوص ايه الاسره هو بينفي الان آه. بينفي انه انه كانوا هو جيت لهم تكوين أنا أنا ميليشيات وقلب نظام الحكم والكلام ده بينفي هذا فاين. أنا فاين. أنا فاين. وبيقول ان المساله انا مولت قلب نظام الحكم لا تقولني انا مولت قلب نظام الحكم اسمعني انا هاجي عشان نمشي لا اصل الجزئيه ديت عشان ما تمرش اه انت نظام الحكم ما, ما, ما قلتش انا ما بقولش خالص رغم لا لا مش إن إن إن إن مقاطعه إن انا بس عايز اسال سؤال هو هو مش حضرتك شايف ان الاحداث دي حصلت من خمس سنوات من 2006 يعني هل الفتره الزمنيه انتم بتاخدوا قرار لا عفوا كبير بهذا الشكل انا الشاك عايز اقول لحضرتك احنا دلوقتي في 2011 اه مش يعني هم ما عملوش حاجه خالص في الوسط عفوا 2011 دفع للمصري اليوم ان هم انا, أنا لسه بتكلم وسيله اعلاميه محايده ده ده ده في اول نقطة يا فندم ده لسه انا معايا نقاط كثيرة واحنا صبرنا وطولنا بالنا والقواعد كانت عملت تحضنا باستمرار على يعني طب ليه احنا انا خصني انا عايز النموذج القديم قوي يا دكتور انا يوميا آه. بص انا ابتداءا عندي الضغط وعند القلب اصحى يوميا اقرا المصري اليوم هم فيها ثلاث مقالات ليس همهم الا تشريح المقالات. وتشويه الاخوه وفي ذات الوقت ما عندي ما عندي مقالات مشكلة يعني؟ مقالات يعني اه واخبار يعني مقالات الراي دي يعني لا اصل في مشكله اصل انت ما اتكلمتش انا في مشكله عندي مشكلة عندي السؤال اللي بيساله بخصوص الكليب هذا والكلام ده كله انا بقول لحضرتك انا لا اتصور مطلقا ان حد من الاخوان يقوم بهذا لا مبادئ الاخوان عفوا لا مبادئ الاخوان ولا اخلاقهم تسمح لهم بهذا احنا مربينهم تربيه واحنا واثقين تماما منهم لما واحد يدخل ويقول انا اخوان ويلعن انسافيل ما اعرفش مين يعني ده, ده, ده, ده, ده, ده, ده حقيقة آه حقيقه آه آه لا بالتاكيد لا انا بنفي تماما وانا متأكد ان دول, إنه إنه دول, دول اخوان مطلقة الإخوان. واذا كان حد بهذا الشكل بده يشوه صورة الاخوان أوه. نرجع بقى لقضيتنا الاساسيه او موضوعنا اللي انا قلت لحضرتك ان ضابط امن الدولة عمل مذكرة تحريات خيالية و و و وقدمت للمحكمة المحكمة العسكرية طيب ال هذه المذكرة كلها كذب في كذب وهو قاعدين هنا على المكتب قال انه اتقابله في لندن مره وفي مش عارف في في المانيا مره وفي ماليزيا مره كلام يعني كله, كله كلام فارغ فالمشكلة بقى ان مذكره بهذا الشكل وبهذا الحجم مفاجئ انه المصري اليوم بتنشرها كامله كما لو كانت حقائق دامغه وعلى صفحه كامله ولمده عده ايام الامر اللي استفزني شخصيا ودفعني ان انا اكتب رساله للأستاذ مجدي الجلاله وبعتتهاله اه وكلفت الدكتور جمال نصار وهو كان ماسك الإعلام في هذا اليوم قلت له انا ليش علاقه بالاعلاميين أوه. فقلت له لو سمحت كلمه فكلمه الاستاذ مجدي قال له انا خارج القاهره ومجرد ما ارجع هنشرها رجع طبعا ولم ينشرها ولا شيء أوه. بعدها بشويه عندنا الاستاذ علي عبد الفتاح مسؤول العلاقات العامه في الإخوان أوه. قابل واحد اعتقد انه اسمه إن ما كانش ذاكرته قنيتني اسمه بن عبد الهادي مسؤول صفحه الراي في مصر اليوم قال له دكتور محمد غزلان بعت لك لماذا لم تنشروه قال له مش هنشره قال له ليه قال له ولا هننشر الاخوان حاجه قال له ليه قال له سياسه الجرنه لم ينشر هذا الكلام معايا حضرتك يعني الكريم ده متاكد ومتثبت منه لا مش هنشر لا ما ايه لا مبعد. مبعد. مبعد. بالتأكيد. طب انا بالتاكيد من حول حضرتك. آآ آآ على هذا انه آه. لم ينشر, لم ينشر. بعد كده انا عايز اقول هل يليق يعني من من باب المهنيه وال الاختراف والاخلاق والشارع وكل عاجة انه يجوز ان انا اجيب مذكرة معلومات او تحريات كتبها ضابط امن دولة فعارف طبعا موقف المباحث امن الدولة مننا آه. وشيء طبيعي انه احتمالات تطقها صفر في المية وبعدين انشرها كاملة وبعدين لما ارد عليها ما ينشر لكش الرد يا جماعة يا ريت لو آه. تسيبوني انا ادير طيب. والله هتضبسته حاضر. جدا حاضر. خلصت كلامك في النقطة دي تحديدا هرجعلك لك تاني يا دكتور م. غزلان سيد ماجد الجلاد تفضل مبدئياً بالنسبة للمذكرة دي اللي اتنصرت آه. معروف في الصحافة كلها انه احنا بننصر تحقيقات النيابة كويس والمشكلة اللي هم مش عايتين يقولوها ان التحريات جزء من تحقيقات النيابة مم فهمني مم. يعني احنا مروح ناس للأمن الدولة اللي كان بينا وبينهم ما صنع الحداد قلنا لهم هاتوا وإنهم متكرر التحريات آه. احنا بناخد الأدلة وتعتبر جريات كلها بتتسابق عليها من النيابة من النيابة تمام اتحاتنا فنصرناها من تحقيقات النيابة ونصرنا معها رد الإخوان اللي هم متهمين على كل اتهام اتهام من واقع تحقيقات النيابة وحاطك عارف من تحقيقات النيابة وتلزم عتاد يقول لك وتلزم عتاد أنت متهم بكذا تروح رادد فاحنا نشرنا تحريات اللي جاية في ملف تحقيقات النيابة وأصله عندنا أوه. وردود المتهمين عليه كويس. مشكله اللي, اللي ملوش صلة بالصحافة إيه أوه. إن الرد ده لما جالي خلاص ودايما أنا أقول يا جماعة اعذروا الصحافة شوية في حاجة لما تبعتلي رد يا استاذ معتزي لازم تعرف ان هو متاح نشره ما ينفعش ودي حصلت وقعتين وأنا هشاهد الدكتور محمود غزلان عليها الوقعة دي يبعتلك الرد خمس سبعة تلاف كلمة يعني ثلاث اربع صفحات جورنال آه. تمام؟ مم. مبدئيا ما ينفعش تعمل ده على الاطلاق تنشر رد بالضخمة دي كلها واحد اثنين دكتور محمود غزلان كان له تصريحات الدكتور محمود عزة كان له تصريحات في احد المؤتمرات الصحفية المؤتمرات الجماهرية وقع تانية دي قريب جدا والمواصل مناشر تصريحاته وهم قالوا ورفعوا علينا قضية قالوا ان التصريحات دي محرفة انا موافق انا مش حد ما بيغلطش أوه. مع انه مش معترف بالغلط بس افرض ان احنا غلطنا أوه. ماشي؟ م. الدكتور محمود غزلان بعت طلعت انا في الفضائيات وقلت يا جماعة احنا نشرنا لنا رد وننصره، لان احنا اكتر جرنال بينصر رد أوه. وبيعتذر عن اخطائه أوه. تمام؟ م. قلت ليه بعت رد الدكتور محمود غزلان فجئت وعلى الهوى في التلفزيون فجئت ان الدكتور محمود غزلان رادت بالنيابه عنه لا سوريا انا اسف م. صاحب الحق الوحيد اللي يرد ويفند اللي نصرته الجريدة هو من قال ومن نصرت عنه الجريدة ماينفعش اوكل واحد بالنيابة يرد عني ده قانون وكل حاجة في الدنيا والدكتور محمود قد بعت لي مؤخرا رسالة نصرتها على طفحة كاملة ليه لانها بمبادرة منه بيهاجم المصر اليوم ايه المشكلة لو هو متحدث باسم الجماعة بيرد. لا مش متحدث لا ده انا كلفته يقول هو مش متحدث. ده كاتب مقرأ ده واحد 2 وده مهم جدا الدكتور محمود غزلان بيتكلم عن المقالات الرأي اللي بتهاجم الاخوان مقالات الراي لا املك فيها شيء لانه حق كاتبه دي معروفة في الصحافة في الدنيا كلها آه. ما قدرش واحد يبعت لي مقال كان بيهاجم النظام مبارك وبيشرحه وما كنتش بمنعه وامنعه دلوقتي عشان بيهاجم الاخوان مم. لانه في مشكلة تانية بالنسبة لموضوع الميليشيات وده مهم جدا ان هم اتحبسوا واعتقلوا بسبب خبر المصري اليوم ما عدناش نعيد في نزيد فيه على فكرة بتاع الميليشيات مش حقيقي نحن عدنا نزيد فيه هو يوم واحد الميليشيات طب انا بقول له بقى حاجة خمستاشر سنة بالاحصاء تم اعتقال وحبس خمسة واربعين ألف اخواني كانت فيهم الميليشيات ومصري اليوم هو النظام مستني عشان يعتقل الخمسة ولا خمسين من الاخوان, الم... من الإخوان. خبر في المصري اليوم طب خمستاشر سنة خمسة واربعين ألف واحد واعتقلوا كان فيها مليشيات وكان فيها الخ... المصري اليوم المشكله الاساسيه فين بقى يا استاذ معتز انا هجيب لك لب القضيه من كتر انحياضنا للاخوان بحكم انهم مقهورين في النظام اللي فات آه. وما بنكتبش محظور وبنكتب اعتقالاتهم وبندافع عنهم وكل حاجه هم اعتقدوا ان احنا معاهم طول الخط هم عايشين دلوقتي نشوه الانتصار والصعود في المشهد السياسي تمام فبيمارسوا لعب نفس لعبة النظام من ليس معي فهو ضدي وبالتالي اي خبر سلبي يتنصر المصري يوم عن واحد من الاخوان قال كلمة او مقار رأي كتب يتم تخويننا وبيمرسوا نفس لعبة امن الدولة اللي فات انت نصرت عني كذا تبقى خاين وعميل الناس ودي عاملة ايه بقى انا عايز اقول له على حاجة الجورنال والصحفيين في المصري يوم الذين لم يخضعوا للنظام اسمع بس الذين لم يخضعوا للنظام الحاكم في عزه اكيد لن يخضعوا للاخوان يوم ستة وعشرين يناير بعد المظاهرات الأولى بيوم آه. تمام؟ آه. المصري اليوم كانت أجرأ من الإخوان عارف ليه؟ مم. الإخوان ما نزلوش يوم خمسة وعشرين نزول كامل مم. كانوا بيجسوا النبض السياسة مم. تمام؟ مم. المصري اليوم الجورنال الوحيد اللي طلع مع الثورة بمنشطة انظار يوم ستة وعشرين وتم تهديده بالأغلاق أقول لك نقطة أخيرة تمام. نقطة أخيرة عشان الوقت الخلص هي نقطة أبل أخيرة قبل من قل الدكتور غزلان عندي سؤال عايزة قال الدكتور غزلان نقطة, غزلان غزلان. نقطة واحد آه. ما أنتم ما بتغلطوش لا أنا ما بتغلطوش أنا بقى هوجيه السؤال. ده بس أسألك سؤال قبل من ما فيش خطأ إخوان مثلين دول ملايكا ما بيغلطوش يا أنا بزدوهم بتزمج. بس أنا عايز أقول لك على حاجة مهمة جدا خاطعوا كما تشاءون أنتم الخات طب ثانيه واحده واحد. لان احنا جورنال كل المصريين طب سؤال سؤال هل يفسح المصري يوم المجال لكتاب يعبروا عن وجهه نظر الاخوان المصريين خد عندك خد عندك في مقالات الرأي عندك الدكتور جمال نصر الاخواني بيكتب في المصري اليوم منتصر زياد بيكتب في المصري اليوم الدكتور محمد حبيب كتب 30 مقال في المصري اليوم بالبلتاج خد عندك بقى الحوارات اللي ما قلتهاش عليك م. في سنة واحدة اجرت المصري اليوم حوارات مع اغلب قيادات الاخوان بالداخل والخارج 2010 محمد مهدي عكس، عبد الحميد الغزالي، كل واحد صفحة وصفحتين، كمال صح الهلباوي، صح صح محمد مرسي، إبراهيم الزعفراني، محمد حبيب، سعد الكتاتني، إبراهيم منير، فصيل البيومي، يوسف ندى، محمود غزلان شخصياً. حلو قوي دكتور محمود ردك على هذا الكلام؟ لا أنا عايز أقول إنه الأستاذ مجدي بيقول إنه موضوع. ما نشرش ردي على كلامه بخصوص نشر مذكرات المعلومات بتاعت الضابط أوه. لانها كبيرة هم كانوا بنشروا كل يوم صفحة كاملة لمدة عدة ايام فجد يعني هي دي اللي اعوازتهم بس هي دي اللي اعوازتهم بس اما يقعد 4 خمس سيام ينشر لي صفحة كاملة أوه. في الكلام اللي بيشوهني والكلام اللي ضدي أوه. ولما بعت له اقول له لا ما يصحش ده امن الدولة عمل وعمل وعمل في. ثلاث اربع ثلاث صفحات ونص يقول لي لا صعب كده يعني دي دي لمقه. هتاخد ايه مم. نص صفحة هتاخد صفحه بدل يعني يبقى صفحه مقابل خمسه نشرتهم لكن لما يرجع عفوا سبني سبني اتكلم الفضل امم قضيه تمام وهل هل يليق ان كل ما يسيء الي تنشره بهذا الشكل وبعدين طب انا هسال دلوقتي سؤال اتفضل اه, آه. آه. امن الدوله علاقته بينا زي الزفت مش مش قوي يعني ليه بتقول كده لما يعتقل لما يعتقل زي ما بيقول هو 45000 واحد في خلال كذا سنه يبقى عرفتوا بينا بيطرط يبقى العلاقه يبقى العلاقه سنه وعاده السيد وعاد محمد أه. مهدي عاكف مرشد الاخوان اعترف ان في انتخابات 2005 كان هناك تنسيق مع امن الدوله كل, كل كل المسائل هذه حسب السياسه والصفقات شويه سد وشويه جد هي لعبه سياسه مش هي هل حضرتك متطاطخ لا لا لا يا فندم يعني احنا نخرج عن الموضوع لا لا لا بص انت, انت مش يا دكتور غزلان كويس قوي لا انا هقول لحضرتك حاجه دلوقتي هو نشر الكلام المسيء لنا وانا بقول ان امن الدوله شيء طبيعي انه لما يعمل مذكره معلومات قلت لك كلها كذب في كذب وكلها خيال ويقعد بيكتب قصة وينشرها المصر اليوم آه. طيب دلوقتي أه ودي لا شك انها بتسيء لنا وبتمهد الراي العام لتقبل الاحكام القاسيه طلع انه في مجموعه اخدت عشر سنين زيجت مجموعة خيرة الشاطر وحسن مالك سبع سنين تأجل يجي عشرين واحد ما بين خمسة وثلاث سنين تأجل برضو المصري اليوم فأنا ما تكلمش عن مصر اليوم أنا بقول الكلام ده يعني كونك تنشر كل المسائل هذه تمهيد للرأي العام. والتقبل أرجوك أرجوك لا أصلا أرجوك. أنا برضو لسه مستغرب أن أنت بتاخد قرار رد فعل على حاجات حولة 2006 انا لسه ما كملتش يا فندم انت هتكمل انت يا دكتور غزال انا بسال بس بالدكتور بس الاستاذ ما مجدي آه. آه. ما تعوز ساعتها ما... ليه ولا عشان مصلحتهم لا سيب الدكتور غزال طيب يا آه... دلوقتي الاستاذ آه. مجدي ما تقول لي حاجه ما انا لسه هدخل حك... اهو الاستاذ مجدي آه. الاستاذ مجدي اه اعتقد ان علاقته بالامن الدوله ما هياش زي علاقتنا بيه علاقته معقوله عميل لا الراجل ما قالش كده لا بلاش ده, ده, ده مش قال لك مش زي علاقتنا بيه يعني ما انتش يعني العدو اللدود يعني علاقة يعني كويس كويس فدلوقتي عفوا امن الدوله اللي لفق علينا والاستاذ ما شاء الله كل حاجه امن الدوله هذا لما انهار اقتحمت مقراته واستخرج ملف الاستاذ مجدي, مجدي الجلاد. كان في ايه آه. وهذا القرار فيه انه عفوا سامحوني انه الاستاذ مجدي مرتش تمام. مرتش آه. بدعوة انه اخذ مش عارف فيلا ولا شقة تمام. ولا ايه من هشام طلعت مصطفى تمانا وعشرين مليون دفع نصها والباقي رشوه انا شخصيا ليس عندي استعداد مطلقا لتصديق هذا الكلام آه. لماذا آه. ان ديني وما بدي بيقولي ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وبعدين جهاز امن الدولة ده اكبر فاسق فانا ما عنديش استعداد ان انا سدق كلام كهذا اه واقول ان هو مرتشي وفي راي قدام النادي العام وقضيه هي اللي و... ده آه. خلاص مم. انا مساله سؤال بقى الواد قال لي هل يسر يسر ان جرنان ياخد هذه القرارات ولا التقارير وينشرها في جرنان ومثل ما نشر هو عننا اكاذيب مباحث امن الدوله يسر يبقى مسروق ارد لا ه... هل هي ليس... اكاذيب ولا الاداءات الرسميه دلوقتي من و... من ورق زي الاكاذيب زي الاكاذيب بتاعه ضابط امن الدولة دي تقارير ضابط امن ده خلينا نرد على الجزء الثاني هجيلك حالا طيب الجزء الثاني اه ان يبقى ما يسروش ان جورمان ينشر الكلام ده مم. الجزء الثاني انه هل يسره ان النظام النظام السابق ياخد هذه التقارير ويقدم للاستاذ مجدي لمحكمه عسكرية زي ما قدمنا احنا ويدي له حكم وطبعا المحاكم العسكرية كما تعلم بي وقتها كان بيجي لها الحكم وهي تقرأها ملهاش زور بشيء وإنه يصدر حكم عليه بصفته مرتاشي ويدينه أقصى عقوبة هل يقبل هذا؟ فإذا كان لا يقبل هذه ولا تلك فلماذا فعلها معانا؟ لماذا نشر كل ما يسيء لنا؟ أراضي ستزماج دي كلام كتير قوي لازم تقول عليه جدا جدا الورقة المنصوبة لأمن الدولة دي ببصر الدكتور محمود غزان طلعت مزورة لأنه يوم ما اتنصرت وانا يصريني انها تتنشر عشان كل الناس تعرفني م. تمام م. اللي هي بتقول ان انا خدت فيلا ولا شقه والكلام ده أوه. انا رحت تاني يوم للنائب العام عملت بلاغ للنائب العام ضد الموقع اللي نشر وبيتحقق فيه وهم طلبوا مني انهم يطلعوا في التلفزيونات وجراد يعتذروا لهم لا اسف وقالوا ان احنا عارفين ان احنا غلطانين وطلعت ورقه غير حقيقيه اللوجو بتاع امن الدوله اللي اتسرق او اللي اتاخد من مقرات امن الدوله اتعمل عليه اوراق كتير جدا منها دي وثبت بالدليل القاطع أنها مزورة. آه. تمام؟ وفي بلاغ في بلاغ النياب العام ومتحق فيه. فيه أنا قدمته تاني يوم وثبت في التحقيقات أنها مظورة وأنا متهم اللي نصارها بالتزوير تمام. هناك فرق ضخم جدا ما بين ورقة تم تزويرها وتحطت على موقع بين تحقيقات نيابة مم. في قضية رأي عام خاصة بالإخوان وإنت جاب تحقيقات النيابة من جهة رسمية وبتنصرها يعني بمعنى إيه؟ أن البلاغ اللي أنا قدمته لو اتنصر تحقيقات النيابة فيه دلوقتي عن واقعة او ادعاء الرشوة انا مش هعترض ليه؟ لان الخمس صفحات ولا الثلاث صفحات اللي اتنصر فيهم محضر التحريات كان فيهم تحقيقات تحقيقات النيابة ورد الاخوان عليهم يعني الاثنين جايين في الثلاث صفحات فبالتالي دكتور محمود بيقول ما نشرتش ردي ليه بالحجم ده لا ده هم كانوا وقدين في نفس المساحة تهمة تهمة والرد عليها ده واحد اثنين وده مهم جدا يبدو الأمر وكأن الدكتور محمود غفلان والإخوان بيحملونا كل قهر النظام إن الإخوان اعتقل واتعمل كذا واتحاكم عليه وانا ضابط أن الدولة اللي كتب المذكرة تحريات كان أنا نصرتها ونصرت ردقه عليها وده شغلة الإعلام كلها في نفس الوقت نقطة أهم من دي كتير هو النظام الحاكم في مصر كان ساب حد من غير قهر طيب مجد الجلاد اللي هو بيقول الدكتور محمود غزلان ان علاقته بالامن الدولة مش زينا يعني انا قريب شوية من امن الدولة من كتب في الاخوان المسلمين مقال في 23-9-2008 بعنوان وده عمل كارثة وعوقبت عليها الجريدة وعوقب عليه مجلس اداريتها والمساهمين فيها بعنوان صريح في عز جبروت النظام الحاكم 2008 من يعزل الرئيس مبارك في واحد له علاقة بأمن الدولة يكتب مقال بعنوان من يعذر الرئيس مبارك في الدنيا كلها ده واحد اتنين, اتنين, اتنين مش محتاج تدافع عن عن المهم رأي في المقال جرّت يومي مادي لإنه يعني إحنا ده جرّناه احنا كلنا بنحترمه تمام لما نف نفس الوقت بنحترمه وجه نظر دكتور نجلي لإن إحنا لإن إحنا عاديين نتجادل لازم نحترمه بص بقى بص بقى أخطاء مهنية الدكتور محمود غزلان بيقول ان احنا على مدى من 2005 و2006 غلطنا كم غلطة مهني ماشي موافق مع ان انا مش معترف لكن هفترض ان احنا غلطنا مهنيا تمام الجورنال المصري اليوم ده بينتك 55 بيمتك 55000 كلمة كل يوم طالع منه 3000 عدد تقريبا لغاية دلوقتي بقى له 7 سنين ف55000 كلمة لازم يغلط احنا بصر صح والاعلام بنغلط طيب الدكتور محمود غزلان يقول لي بدا ايه ده الموقع الرسمي هو ال هو في تنصل من الفيديو اللي موجود بتاع مرعي الحداد والشتيمة والرقصات مروقاتات وحمار والكلام ده مع انه على موقع اخوان رسمي والناس تدخل على اليوتيوب وتشوفه حتى الولاد سابهم اخوان هو الراجل بيقول انا ماشي, ماشي, ماشي, ماشي طالع من ده موقع الاخوان المسلمين الرسمي اه بيغلط تمام أه محدش قطعه ومحدش قطعه أه أه تصويت عامل استفتاء صار اللي فات خلي بالك مستؤال أستاذ معتز و أنت أستاذ في الإعلام م. هل تؤيد اقتراح تأجيل الديمقراطية في مصر؟ أه. أرفض تماماً 88.85% كتب تحتيها إيه موقع الإخوان المسلمين أه. أكد نحو 89% من قراء موقع إخوان أولاين رفضهم القاطع للاقتراحات التي دعت إلى تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية خطأ خطا ماشي هل انا بقى انا محدش السكينة. معصوم الخطأ الخطا ايوه هل انا امسك السكينه بقى واقطع موقع الاخوان المسلمين واقطعهم واقول ده هم عملوا كذا وكذا مع ان ده دي, دي في الاعلام آه. لقدر قدر الله السليمه يبقى تدليس على القارئ خليك بقى عند الكلمه دي انا عشان ما فيش عندي وقت واسمحولي لي واعذروني هل في مجال في المرحله الصعبه اللي بتمر بيها بلدنا يا دكتور غزلان لابداء مرونه وابداء روح التضامن واللحمه بدل من الفرقة اللي ممكن تعبس بمستقبل بلدنا يا دكتور فرقة ده بيقاطع ده وده مش هيطلع في المصري اليوم وده مش مش عارف ايه هل ينفع معلش بعد الحوار ده نبدأ صفحة جديده انت كده بتخلص ولا ايه اه انا بخلص لا لا لسه كتير حضرتك خدت معلش انا عايز اقول ان انا و... كمان عندي كتير مستاذ مجدي مستعد... آه... آه... بيقول ان هم نشروا مذاكره المعلومات ونشروا ردود الإخوان عليه الكلام ده غير صحيح لأنه مؤدى هذا إن هتلاقي مزاكرة المعلومات وردود الإخوان ردود الإخوان دي ممكن تصل لألف صفحة فميتت مشار شي أربعة تحقات النجابة تسع تسع تسع عشرة صفحة وفي جورنال ينشرها كلها ف... ف... فأنا ف... ف... عايز أقول اللي اللي كان ما عايز جورنال ينشر أنا أقول له 2011 ألفين وحداش ال... انت عارف حضرتك انه كان في استفتاء اه المصري اليوم عمل مؤتمر كبير في فندق ضخم وخمس نجوم وكلام من هذا القبيل ولم عدد أنا كبير من الناس احنا عدد كبير من الناس مش عارف لا لأن هو اللي بدأ الدكتور محمود لا لا لازم, رد يلي رد يلي لازم ارد يا لو قالوا وقائع لازم ارد عليه طيب اقول لحضرتك اقول لحضرتك, لحضرتك. نشرو ان فضيله المرشد العام يوم استفتاء تجاوز الصفوف في اللجنة مما اثار استياء الناس وهو خبر مكذوب من اساسه الرجل في غاية الرقي الاخلائي والالتزام بالنظام فليه ليه نكذب؟ في خبر بقى تاني في غاية الخطور دلوقتي جيه واحد صحفي من عندهم قال انه اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما رقم كذا وقتى رقم لسنة كذا بتاريخ كذا يتضمن عدم جواز انتخاب مجلس الشعب الشورى للهيئة تأسية الوضع الدستور الامر اللي استفز المحكمه الدستوريه العليا ودفع نائب رئيس المحكمه للرد بان ذلك لم يحدث قط على مدار اربعين سنه لم يصدر اي حكم يتعلق بتشكيل الهيئه التاسيسيه لوضع دستور وان الحكم المشار اليه ده اللي هو الرقم ده كله حكم يتعلق او يخص بنك فيصل الاسلامي المصري دي فضيحه من شانها انها تطيح بهذه التحرير طب مع, مع احترامي الشديد اللي بتقوله دكتور غزلان هل جماعة الاخوان المسلمين ناوية كل ما هتتضايق من وسيله اعلاميه لا انا عايز اقول لحضرتك لا أزيلة. انا عايز اقول لحضرتك حاجة, لا عايز أقول حضرتك. عايز أقول لحضرتك حاجة. مش قضيه تتضايق آه. الحاجات يعني زي ما بقول ول... لحضرتك حاجات كتير خالص حاجة... و... و... انا عايز اقول لحضرتك انا لمستقبل عايز اقول لحضرتك حاجه آه. دلوقتي لو اني انا لو إني أنا. بشتري من تاجر اه وكل مره يديني سلعه مغشوشه هعمل له ايه شكرا استاذ مجدي دقيقه واحده عشان عندي مشكلة بتاع التنفيذ يقطع علي هاخد تنزل فضل فضل فضل بسرعه اولا اولا الخبر بتاع المحكمة الدستوريه ديت ما يهمش الاخوان في حاجه ايه علاقه الاخوان حتى لو محرر غلط فيه وتنصر تصحيح ليه تاني يوم ايه علاقه الاخوان لا دي. مش غلط كذب تاني واحد لا ما كدبش يا ابني لا مجدلسة. كذب ده كذب برضو ده كذب وتدليس ده كذب وتدليس واحد يلفق يلفق حكم موقع الاخوان والمحكم والمحكمه يقول رقم وتاريخ ومش عارفه ده موقع ثم بعد ذلك تحيه على فكر حي المحكمه لسه ما اتكلمتش دول ما حصلش لسه ما اتكلمتش ده, ده كذب مكلمت. متعمد ده اللي مقصود مقصود ولا يا يبقى, يبقى الاستاذ صبح صالح كذب كمان على الهوا في التلفزيون دريم ما هو كذب هو كمان هو قيادي اخواني وتبطل الواقع على الهواء. شكرا يا جماعة أنا أكمل بيدي. أكمل. ما ما توه عليا. هو خد فرصة. توه عليا. ما أنت مش عايز تتكلم تكلم. خد ما أنت مش عايز تتكلم إذن إذن. قلت بقى المهمة جدا في المسألة دي هي حاجة واحدة بس. أيوه. أن مقاطعة الإخوان هي مقاطعة عق... قرار عقد. ليه؟ لأن الإخوان المسلمين في العقلية بتاعتهم وأنا بتكلم عن المكتب الأرشد ما بكلمش عن جموع الإخوان لأن في شباب الإخوان أقصر حكمة وعقلًا. قيادات الإخوان. بتعتقد انه عقاب الاخرين هو السبيل الوحيد هي غير قادره على الحوار لسبب اذا كان الخبر ده اتنصر ماشي كانت بعت على الرد وكانت نصر تاني يوم زي ما الدكتور محمود غسدان بعت مقال كله استيما في المصري يوم وتجريح وانصرناه في المصري لا لا لم نصرنا لما قرناه كاملا هنرسله بخط دعائي هو ياخد ونصرك ورد فعل يعني إيه هرسل مقال مش بغرض الناس يعني أنا إيه أنا وانا بعرضه حيثيات الصراع بعرضه حاجات شكرا انا شكراً دكتور محمود غزلان القيادي في الإخوان والمتحدث باسم الجماعة شكرا استاذ مجدي الجلاد رئيس تحرير المصري اليوم شرفتونا وكنت أتمنى ان احنا نخرج بحالة وفاق إنما في حالة خلاف واضح شديدة وفي قرار بالمقاطعة من جانب جماعة الإخوان المسلمين لجريدة المصري اليوم انتهينا بالنصر الجديدة النهاردة بس مصر الجديدة لا تنتهي مصر بعد 25 يناير بكرا نكمل إن شاء الله وشكرا لمتابعاتكم إلى اللقاء